جنا جن جن جن يا وطني جن جن جن جن يا وطني يا وطن حبيب يا بتراب الطيب يا وطني يا حتى نارك جننا حتى نارك جننا فحماتك بالتراب الشروق واله حنينا حنانا وبمجدك علنا للقمة وصلنا للعليا وصلنا ثوري وصلنا درع بعتامين انت شمعة ثوري زوري درع بعتامين انت شمعة حمصيتنا في فزعة حمصيتنا في فزعة يا مسند يا بس ندعم لنا جنة جنة جنة جنة يا وطننا جنة جنة جنة جنة يا وطننا يا وطن يحبين يا بترات قوية يا واحد يا حتى نارك الجنة حتى نار الجنة خمسين من العرب للخوف حمص يما العوضة للخور باس التوبة من هب لا من عرف الصعوبة أبطان واسال عنا حمصية واسال عنا نحما سامحينا والله حقيت علينا يا حما سامحينا والله حقك علينا, والله علينا انت مننا وإلينا بجبار مننا بجبار مننا حسنا الله يخبرنا جنة جنة جنة جنة يا واطن جنة جنة جنة جنة يا واطن يا واطن يا جنة جنة يا وطنا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطن يا حبيه يا حتى نارك جنة حتى نارك جنة جسر الشهادة غنن جسر الشهادة غنن مهما تقتل تلت امام وتجلس يا فريق الجنه سيدي نال امامات زغرده ويا البنات سيدي نال البنات بالله يا وقت يا بيب يا بترو حتى نار جنن حتى نار جسده قدر قامشني دم البطولة يغلي قدر قامشني دم البطولة يغلي يقتل امم ويصلي يقتل امم ويصلي يا خسيس رحل عنا يا خسيس رحل عننا حتى احرار استاحن تبصم بأنك راحل حتى أحرار الساحل تبصم بأنك راحل والله نظامك فاشل ظالم وأمنك فاشل يا خسيس رحل عنا يا خسيس رحل عنا جنة جنة جنة جنة يا راطم جنة جنة جنة جنة يا راطم يا راطم يا حبيبي d'amore più grande